وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار نشرع اليوم في تدارس كتاب الطهارة وهذا هو درسنا الثاني من هذه السلسلة في شرح المرشد المعين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى وفيها نشرح إلى كتاب الطهارة من هذا النظم قال النظم كتاب الطهارة فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم إذا تغير بنجس طرح أو طاهر لعادة قد صلح إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب بدأ بكتاب الطهارة لأن الطهارة هي الشرط للصلاة ولا تصح صلاة إلا بطهارة فيبدأ بالشرط قبل المشروط ولذلك عامة المصنفين في الحديث والفقه يبدأون بالكلام على أبواب الطهارة قبل الانتقال إلى أبواب الصلاة والكتاب فعال بمعنى مفعول فالكتاب يجمع مجموعة من الفصول والأبواب يجمعها شيء واحد أو معنا واحد فكتاب الطهارة فيه الأبواب, فيه الأبواب والفصول المتعلقة بالطهارة وأول ما بدأ به في هذا الكتاب الفصل المتعلق بأحكام المياه وذلك لأن الطهارة تكون في الأصل بالماء ولا ينتقد عن التطهير بالماء إلى غيره كالصعيد الطيب،, كالصعيد الطيب كالصعيد الطاهر إلا لعذر فلما كان أصل التطهير يحدث بالماء بدأ بأحكام المياه قبل غيرها وأما الطهارة ففي اللغة النظافة وفي الاصطلاح الشرعي عرفها ابن عرفه بأنها صفة حكمية توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له فقوله في التعريف صفة حكمية أي أنها صفة يحكم بها وليس صفة حقيقية قائمة بالشخص فلا فرق بين من توضأ ومن لم يتوضأ بعد إلا من جهة أن الشارع حكم لهذا المتوضئ بأنه يمكنه أن يستبيح الصلاة وحكم للمحدث الذي لم يتوقع بعدم جواز استباحة الصلاة فإذا هي صفة يحكم بها الشرع صفة حكمية توجب لموصوفها أي لمن اتصف بها أو للذي اتصف بها توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له فقوله به معنى ذلك جاز الصلاة به هذا يدخل فيه الثوب فإذا كان الثوب طاهرا أي نقيا من أنواع النجاسات فإنه يجوز الصلاة به وقوله فيه يقصد بذلك المكان فإذا كان المكان طاهرا ليس فيه نجاسة جازت الصلاة فيه وقوله له هذه لنفس المكلف فإذا كان المكلف متطهرا من, طهار من الأحداث والأخطاف فإنه يجوز له الصلاة تجوز الصلاة له فإذا دخل في الطهارة أمران هنان: طهارة الخبث وطهارة الحدث. فطهارة الخبث معناها, فطهارة الخبث معناها الطهارة من النجاسات، أي لا يكون على بدني على بدني المكلف نجاسة. ولا في ثوبه ولا في المكان الذي يصل فيه وهذا معنى طهارة الخدث وأما طهارة الحدث فمعناها أن يكون المكلف متوضئا أو مغتسلا وضوءا أو غسلا رافعا للحدث والحدث عرفه الفقهاء بأنه المنع المرتب على الأعضاء على نقد لبعضهم لهذا التعريف لكنه تعريف حسن يقرب المعنى المنع المرتب على الأعضاء بمعنى أن هذه الأعضاء أعضاء الجسد كلها في الغسل وبعضها في الوضوء هذه الأعضاء ممنوعة كأن عليها قفلاً أو قيداً يمنع المكلف من أداء الصلاة ما لم يرفع هذا القفل أو هذا القيد فإذا توضأ المكلف ارتفع هذا المنع عن أعضاء الوضوء وهذا معنى قولهم ارتفع الحدث فإذا هذا معنى طهارة الحدث الطهارة إذن نوعان طهارة خدث وطهارة حدث وقد عرفناهما معا ثم بعد ذلك قلنا إن هذه الطهارة تكون في الأصل بالماء ولا تكون بغيره إلا لعذر ف يذكر الناظم هنا أحكام المياه في ثلاثة أبيات يلخص فيها أحكام المياه كلها فيقول فصل وتحصل الطهارة بما قوله فصل هذه طريقة للناظم أنه يدخل لفظة فصل في البيت خلافا لبعض من طبع هذه المنظومة ف أفرض لفظ فصل عن البيت، قال فصل ثم جعل البيت خلافه، وهذا غير صحيح، وإنما هو يدخل لفظ فصل في البيت، فيقول فصل وتحصل الطهارة بما هذا الشطر الأول من التغير بشيء ثلث أي تحصل الطهارة بما و حذف همزته لأجل الوزن فقال بما فما هنا معناها الماء لكنه حذف الهمزة للوزن صفة هذا الماء الذي تحصل الطهارة به أنه من التغير بشيء ثرما أي صفته أنه سالم من التغير بشيء ونكر لفظة شيء للدلالة على أن هذا الماء الذي تحصل الطهارة به هو ماء تالم من التغير بكل ما خالطه سواء أكان هذا الذي خالطه شيئا طاهرا أو كان شيئا نجسا من التغير بشيء فيشمل الطاهر والنجس معا فنقول إن الماء الذي تحصل الطهارة به يسمى ماء طهورا ويسمى كذلك ماء مطلقا فالماء المطلق ما هو؟ هو الماء الذي لم يتغير بشيء هو الماء الباقي على أصل خلقته كماء المطر وكماء الأنهار وكماء البحر ونحو ذلك هذا يسمى ماء مطلقا ويسمى كذلك ماء طهورا بقول الله عز وجل وأنذلنا من السماء ماء طهورا وقال سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فإذا العلماء متفقون على أن هذا الماء المطلق أي الذي هو باق على أصل خلقته ماء طهور ومعنى كونه طهورا أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره طاهر في نفسه أي ليس ناجسا ومطهر لغيره أي يجوز أداء الطهارة به من وضوء ونحوه ويدخل في هذا الماء المطلق ماء البحر للحديث المعروف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإن توضعنا به عطشنا أفنا توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته هو الطهور ماءه الحل ميتته ف وهذا من محاسن للأجوبة ومن محاسن الفتوى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استدل بسؤال السائل عن ماء البحر على كونه قد لا يعرف حكم ميتة البحر فإذا كان يسأل عن ماء البحر يجوز الوضوء به أم لا ف قد يكون أيضا جاهلا حكم ميتة البحر، في ذلك زاده أجابه عن سؤاله وزاده حكما آخر، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. وأيضا في جوابه بقوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماء هذا قدر زائد على الجواب الذي يوافق السؤال. فإن السؤال فيه أفن توضأ من ماء البحر. في حالة العطش في حالة أننا إذا توضأنا بالماء الذي معنا نصاب بالعطش فكان الجواب الموافق للسؤال أن يقال نعم يجوز أن تتوضأ من ماء البحر في هذه الحالة وحينئذ قد يقول قائل إن ماء البحر إنما يجوز الوضوء به من باب الرخصة لأن هؤلاء القوم راكبون البحر ومعهم القليل من الماء فيرخص لهم في الوضوء من البحر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع هذا الاجتماع وقال هو الطهور ماءه أي فماءه طهور مطلقا سواء في حالة الاضطرار أو في غير ذلك فهذا هو الماء الطهور وأيضا من الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب حديث بئر بضاعة وهو حديث مشهور صححه جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله نقال حديث بئر بضاعة الصحيح وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إنه يستقلك من بئر بضاعة وإنها بئر تلقى فيها لحوم الكلاب وخرق المحائض وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء فالأصل إذن في الماء أنه طهور وقلنا إن الماء الذي يتطهر به يسمى مطلقا ويسمى طهورا بعض العلماء يقول الطهور مرادف للمطلق وبعضهم يقول بل بينهما عموم وخصوص وهذه مسألة الصلاح فقط فالذين يقولون بينهما عموم وخصوص يقولون الماء المطلق هو الباقي على أصل خلقته والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره فيقولون كل ماء مطلق طهور هذا وجه العموم والخصوص بينهما لكن قد يكون الماء طهورا ولا يكون مطلقا أي يحكم بطهوريته مع كونه غير باق على أصل خلقته كما تأتينا في البيت الثالث الذي فيه إلا إذا لازمه في الغالب كمغرط فمطلق كالذائب فإن هذا البيت يدل على أن بعض أنواع المياه يحكم بطهوريتها مع حصول التغير فيها لكنه تغير خاص سأتينا شرحه إن شاء الله تعالى فلأجل ذلك قالوا هذا الطهور، ماء طهور مع كونه ليس مطلقا فإذا هذا وجه المفرقين بين الماء المطلق والماء الطهور ثم بعد ذلك يقول بما من التغير بشيء سلم هذا الماء الذي تحصل الطهارة به أما الماء الذي تغير فإنه على نوعين إما أن يتغير بنجس بنجس وإما أن يتغير بطاهر فيفصل ذلك في البيت الثاني ويقول إذا تغير بنجس طرح بمعنى إذا خالط الماء شيء نجس نجاسة كميتة أو بول أو غائط أو نحو ذلك فإنه يطرح أي لا يصلح لعادة ولا عبادة لا يصلح للعادات من الشرب ونحوها والأكل ونحوه ولا يصلح للعبادات فلا يجوز الوضوء به ولا الغسل إذا تغير بنجس ونجس قيل نغة في نجس واللفظ المشهورة إنما هي بكسر الجيم نجس فهي فنجس لغة في النجس أو طاهر أي إذا تغير بطاهر لعادة قد صلح مثهوم ذلك أنه لا يصلح لغير العادة فالمتغير بشيء طاهر يقع فيه كالمتغير مثلا بلبن أو زيت أو نحو ذلك فإنه يصلح للعادات ولكن لا يصلح للعبادات أي لا يجوز الوضوء به ولا الغسل به ولا يرفع الحدث دليل ذلك أولا دليل الأول الذي هو ما تغير بالنجيس دليل ذلك الإجماع وقد ورد فيه حديث هو حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه وهذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد. لكن الإجماع واقع على معناه فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فتغير أحد أوصافه فهو نجس وهم مجمعون على أن الماء النجس لا يصلح لعادة ولا عبادة وقولنا تغير أحد أوصافه معنى ذلك تغير طعمه أو لونه أو ريحه الاتفاق واقع على تغير الطعم واللون وهناك خلاف يسير في تغير الرائحة لكننا لا ندخل في هذا الخلاف ونقول إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة مطلقا بنجاسة فإن الماء نجس لا يصلح للآدات ولا العبادات. وأما دليل الشطر الثاني فهو أن الله عز وجل إنما حكم بطهورية الماء فالماء في الأصل هو المطلق الباقي على أصل خلقته وإما الماء إذا تغير مثلا بشيء ظاهر فإنه لا يبقى مطلقا فإنه لا يبقى مطلقا بل يكون مضافا إلى مغيره فيقال مثلا هذا ماء باقلا إذا تغير الماء بالباقي ونحو ذلك من أنواع التغيير بهذه الأمور الطاهرة مفهوم؟ فإنما حكم الله عز وجل حكم الشرع بالتطهر بالماء المطلق، وأما ما سواه فلا يجوز التطهر به لأنه ليس ماء يقال هذا ماء كافور أو هذا ماء باقي الله أو نحو ذلك ولكنه لا يكون ماء مطلقا بعد ذلك لا يفرق الملكية بين الماء القليل ولا الماء الكثير وإنما عندهم الضابط هو التغير فقط عندهم الضابط هو التغير فقط فمتى تغير بنجاسة كان نجسا ومتى تغير بطاهر كان طاهرا أي ليس نجسا لا يحكم بنجاسته يصلح في العادات ولكنه غير مطهر لغيره فلذلك نقول إذن أقسام المياه ماء طهور وماء طاهر غير مطهر وماء نجس الطهور هو المطلق والطاهر غير مطهر هو ما تغير بطاهر فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره والثالث هو النجس وهو ما تغير بملاقات النجاسة وذهب العلماء الآخرون من الشافعية والحنفية وهو قول عند الحنابلة إلى التفريق بين القليل والكثير من المياه إذا خالطتها النجاسة فقالوا إن الماء إذا كان قليلا ولاقته نجاسة فإنه يحكم بنجاسته وإن لم يتغير مثال ذلك إناء من ماء إناء صغير من ماء وقعت فيه قطرات بول مثلا ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه يحكم بنجاسته عند الشافعية ومن وافقهم، وأما عند المالكية فلا وإنما يقولون إن هذا الماء باق على أصل طهوريته ما لم يتغير واستدل الشافعية ومن وافقهم من الحنابلة بالحديث المشهور عند العلماء بحديث القلتين وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي رواية لم ينجس قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكثير والقليل فالكثير ما فاق القلتين والقليل ما كان أقل من القلتين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين أي إذا بلغ قلتين فما فوق لم ينجس لم يحمل الخباس مفهوم ذلك هذا هو المنطق مفهوم ذلك أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولم يتعرض لذكر التغير من عدمه قالوا فإذا منطوق الحديث يذكر عدم نجاسة الماء الكثير الذي يفوق القلتين ومفهوم الحديث يذكر تنجس الماء القليل الذي هو دون القلتين هذا مذهب الشافعية والجماعة من الحنابلة، وأما الحنفية فأيضاً يفرقون بين القليل والكثير، ولكنهم لا يذهبون إلى التفريق بالقلتين، وإنما بشيء آخر قبيس الماء المستبخر ونحو ذلك له في ذلك ضوابط لا نفوض فيها. مذهب الشافعية هذا يرد عليه أمور كثيرة. أولاً حديث القلتين من جهة الإسناد فيه. اشكالات كثيرة ولذلك حكم جماعة من العلماء بأنه مضطرب ولا يصح من جهة الإسناد وثانيا من جهة المتن ترد عليه اشكالات، أولها أن الاستدلال به إنما هو استدلال بالمفهوم كما ذكرنا بخلاف حديث بئر بضاعة فإنه استدلال بالمنطق وقول النبي صلى الله عليه وسلم في, بئر في حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام فتخصيصه بحديث القلتين إنما هو تخصيص له بالمفهوم فهل يجوج تخصيص العام بالمفهوم أي بالمفهوم المخالفة هذه مسألة خلاف عند الأصوليين يذكرونها في كتبهم فإذا هنا التعارض بين منطوق عام هو منطوق حديث بئر بضاء ومفهوم خاص هو مفهوم حديث القلتين بعد ذلك إشكال آخر يرد على هذا الحديث هو أن حجم القلتين غير معروف على وجه التحديد والشافعية يتنصلون من هذا الإشكال بأن يقولوا قد ورد في بعض الروايات أنها تقلال هجر وهجر قرية صغيرة قريبة من المدينة وهي غير هجر الموجودة في البحرين قالوا إذا قلال هجر كانت معروفة في زمن النبوة عنده قلنا وهذا فيه نظر لأنه حتى على فرض صحة هذه الرواية فإن قلال هجر متفاوتة في حجمها ولا سبيل إلى معرفة حجم صحيح واضح لها يضطرد ولا ينفرط عقده وإنما ذهبوا إلى ما ذكره ابن جريج رحمه الله تعالى في تقدير القلة من خلالها هجر والحق أننا عند التأمل فإننا نجد أن هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى ومن المسائل الكثيرة التي يحتاج إليها كثيرا خاصة عند أهل البادية وعند أهل الصحراء وأيضا حتى في المدن والحواضر يحتاج الناس إليها يوميا فكيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم التقدير بالمدة والصاعي والمكاييل المعروفة عندهم المضطردة ويخيل على القلتين من قلال هجر مع شدة حاجة الناس إلى ذلك بل كيف يرد هذا التحديد في حديث مضطرب لإسنادي ترد عليه إشكالات كثيرة مع شدة حاجة الناس إليه هذا مما يضعف حديث القلتين جدا ويذلك قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر وهو رحمه الله من من يضعف حديث القلتين من جهة الاثنان يقول ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر و أه أيضا أه يعني أبو حامد الغزالي وهو من ألمة الشافعية يقول ما معناه وجدت أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك وذلك أن مذهب مالك في المسألة مذهب واضح تلتأم به الأدلة وليس فيه إشكالات بخلاف مذهب الشافعي رحمه الله فإن فيه شدة وفيه وترد عليه إشكالات كثيرة و يمكن الرزوع اللي كتب كثيرة في معرفة ما يرد على حديث القلتين منها ما كتبه الفندلاوي رحمه الله في تهذيب المسالك في هذا المبحث في مناقشة الشافعية في هذا المبحث ومنها وهذا من أكبر ما جمع في رب الاستدلال بحديث القلتين ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في تهذيب السنن تهذيب السنن أبي داود فإن له فيه كلاما طيبا فإذا نقول الصحيح عدم التفريق بين القليل والكثير من المياه وإنما الضابط ضابط سهل جدا وهو التغير فكل ما تغير بنجس فإنه نجس وكل ما لم يتغير فليس نجسا قل أو كثر ثم قال إلا إذا لازمه في الغالب أو في الغالب من جهة الوزن كلاهما صحيح إما أن تقول في الغالب أو أن تقول في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب معنى ذلك أن الماء الذي يتغير بشيء لا ينفك عنه غالبا يحكم بطهوريته ومثل له بالمغرة أي بما تغير بالمغرة وأصلها المغرة بفتحتين وهي الطين الأحمر إذن الماء الذي يمر على هذا الطين الأحمر ويتغير به فإنه يحكم بطهوريته ودليل الملكية في هذا دفع المشقة لأننا لو قلنا خصوصا لأهل البوادي إذا قلنا لهم إن الماء إذا تغير بالتراب الذي يكون تحته أو بما يمر عليه مما لا ينفك عنه غالبا فإن في ذلك من المشقة عليهم الشيء الكثير والشرع قد جاء بدفع المشقة والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الفقهية العامة لا يدخل في هذا كثير من الأمثلة منها الماء الذي يمر على الزرنيخ مثلا أو الذي يمر على الكبريت الماء الذي يمر على الكبريت كحالة هذه الحمة المشهورة عندنا في المغرب ويسمونها ملاي عقوب فهذه فهذا ماء متغير يعني يمر على حجارة الكبريت ويخرج من العين ساخناً ورائحته متغيرة وأيضا أظن أيضاً لونه يكون متغيرا بهذا الكبر فهذا يحكم بطهوريته لأنه يمر على شيء في قراره لا ينفك عنه في الغالب وكالحمأة يعني الماء الذي يمر على الطين الأسود والماء الذي يمر على النحاس أو الحديد أو نحو ذلك واستدلوا بحديث في الصحيح في الصحيح وهو أن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في الوضوء في بعض رواياته أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ما الوضوء في في تور من صفر في تور من صفر والتور بالمثناث بالتاء تور التور هو إناء صغير يشبه القص والصفر هو النحاس قال العلماء <تصفيق> قال العلماء فإذا الماء الذي يكون في إناء الصفر أي في إناء النحاس لا شك أنه يتغير لا شك أنه يتغير من المعروف أن الماء إذا وضع في إناء نحاس فإنه يتغير ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به قالوا لما حكم بطهوريته لأنه على شيء آه يعني آه في قراره تغير بشيء في قراره لا ينفك عنه غالقا وأيضا ذكروا إذا كان يعني أبذلات كثيرة لا نخوض في ذكرها الآن فإذا هذا معنى قولي إلا إذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق أي سيحكم بكونه مطلقا ونحن قد ذكرنا آنفا أن هذا على القول بالترادف بين المطلق والطهور أن على قول من يفرق بينهما ويجعل بينهما عموما وحصوصا فنقول في هذا الماء إنه طهور ولكن لا نحكم عليه بأنه مطلق لأنه ليس على أصل خلقاته قالت كالذائب كالذائب هذا تشبيه لإفادة الحكم الكاف تشبيه لإفادة الحكم أي الزائب مثله مثل الماء الذي تغير بشيء يلازمه في الغالب يحكم بكونه ماء مطلقا طهورا والزائد معناه الذي ذاب يعني مثلا ثلج ذاب او مثلا يعني برد ذاب فالثلج والبرد والجليد ونحوها هذه الأمور الجامدة إذا ذابت فإن الماء الذي ينتج من هذا من هذه الجامدات بعد ذوبانها يحكم بكونه ماء طهورا يحكم بكونه ماء طهورا قلنا الذي يذوب من الثلج والبرد والجليد نحذار. أيضا نسيت بعض الأشياء التي يحكم بكونها تدخل في باب الماء الطهور كالمتغير بالطحلب والطحلب هو خضرة تكون فوق الماء لطول مكسه الماء إذا بقي مدة طويلة راكدا فإنه تعلوه خضرة تسمى الطحلبة والتغير بالمكس بصفة عامة لا يضر في الطهورية وذلك نص على جواز التطهير بالماء الآجن وهو المتغير من طول المكس وهكذا أمثلة أخرى تدخل في هذا الباب قول أخينا قلة هجر تسع كذا وكذا لترا هذا قلنا إنما هو ما استقر عليه المذهب عند الشافعية ومن وافقه من الحنابلة وهذا إنما جاء به من قول ابن جرائج القلة تسع قربتين وشيئا واستنضطوا من ذلك هذا التحديد تحديد القلة بعد يعني يعني دفع الاحتمالات في قوله وشيئا وأشياء من هذا القبيل. فعلى كل حال ليست القضية بهذه السهولة وإنما هم محتاجون إلى هذا الضبط لأنه إذا قالوا بالتفريق بين القليل والكثير بالقلتين بد من تحديد القلتين تحديدا واضحا والحق أنه ليس في السنة تحديد القلتين أو تحديد قلة هجر تحديدا واضحا صريحا إنما مستندم في ذلك قول ابن جريج رحمه الله وتعالى. إن هذا معنى قوله إلا إذا لازمه في الغالب كمغرف فمطلق كالذائف نعم ثم ننتقل إلى الفصل الذي بعده وهو الفصل المتعلق بفرائض الوضوء فقال فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وثور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترب أو اشتباحة لممنوع عرب وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين ومسح رأس غسله الرجلين عفوا يعني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 الفرائض جمع فريضة على غير قياس لأن جمع فريضة على فرائض شاذ مخالف للقياس إذ شرط جمع فعيل على فعائل ألا تكون فعيلة بمعنى مفعولة والفرائض شرحنا معناها في المقدمة الأصولية التي ذكرنا البارحة والوضوء أكثر اللغويين يفرقون بين الوضوء والوضوء يجعلون الوضوء بالضم اسما للفعل ويجعلون الوضوء بالفتح اسما للماء المعد للتوضع به نعم وبعضهم يجعلهما بمعنى واحد فيقول فصل فرائض الوضوء بحذف الهمزة لأجل الوزن سبع وهي ثم شربها فقال دلك وثور نية في بدء الى آخر فإذا الفرض الأول هو الدلك ومعنى الدلك إمرار اليد على العضو إمرار اليد على العضو مع الماء بمعنى يعني ليس معنى الدلك العرق الشديد والحك نحو ذلك لا المقصود أنك لا تكتفي بصب الماء على العضو وإنما تمر معه يدك والدلك عند المالكي ليس متفقا على كونه من الفرائض وإنما المشهور كونه من الفرائض وهناك قولان آخران عند المالكية بعدم كونه بعدم وجوبه وهنالك قول فيه تفصيل حسن أيضا عند المالكية وهو أنه ليس واجبا في نفسه وإنما يجب لأجل إيصال الماء بمعنى أن الماء إذا صددته قد لا تتأكد من وصوله إلى الععوب وكله فحينئذ يكون الدلك واجبا لأجل هذا المعنى فإذا هذه الأقوال داخل المذهب لكن مشهورها هو الذي سار عليه الناظم هنا من أن الدلك واجب أي من الفرائض وأما دليل وجوب الدلك فهو أن هذا مقتضى لفظ الغسل في اللغة العربية هكذا قالوا قالوا العرب يفرقون بين غسل يده مثلا وبين غمس يده في الماء وبين صب الماء على يده قالوا هذه أمور مختلفة في اللغة فغمس يده في الماء هذه واضحة وصب يده هذا شيء آخر وأما غسل يده فهو أن أن تجمع بين صب الماء وإمرار اليد على العضو المخصول قالوا فلأجل ذلك حكمنا بوجوب الدلك وبأنه من الفرائض لأن لفظة الغسل لا تتحقق إلا به ولا شك أن أنه يمكن ايضا أن يستدل. إذن هذا وافر الاستدل عندهم. ولكن يمكن ايضا أن يستدل بحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتيا بثلو سيمود فجعل يدلك ذراعيه. فجعل يدلك ذراعيه. ولكن هذا فعل. هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد الفعل لا ينتهض. للدلالة على الفرضية فالعمدة في الحقيقة عند القائلين بهذا القول إنما هو ما ذكرنا آنفا من كونه مقتضى اللفظ اللغوي الغسل لا يكون إلا بدلك إذن هذه الفريضة الأولى الفريضة الثانية قال دلك وفور الفور يسمى ايضا المولاه ومعنى ذلك أن تفعل الوضوء كله من غير تفريق في فور واحد من غير تفريق بمعنى أن شخصا مثلا غسل وجهه ثم جلس ساعة أو ساعتين ثم غسل يديه ثم جلس نصف ساعة فغسل فمسح رأسه وهكذا يقولون هذا الوضوء غير معتبر لفقد فريضة الفوري أو المولاة والتفريق اليسير هذا مغتفر لا بأس به التفريق اليسير مغتفر وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيت خاص بهذه المسألة آآ آآ عاجز فوره بنا ما لم يطل بيبس لعظة في زمان معتدل سيأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الذي نذكره الآن هو أن الفور عند المالكية المشهور عندهم أنه واجب مع الذكر والقدرة بشرط الذكر والقدرة فلا يجب مع النسيان ولا مع العجز هذا هو مشهور المذهب في هذه المسألة واستدل على الوجوب ببعض الأدلة من بينها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة صغيرة لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة معا بمعنى حكم ببطلان وضوئه لوجود هذه اللمعة ولو كان الفور غير ولو كان الثور غير واجب لما حكم ببطلان الوبع وإنما يأتي ب يعني يخسل تلك اللمعة التي على ظهر القدم ويعني يبني ولا شيء عليه لكن لما كان الثور واجبا فإنه حكم ببطلان الوضوء وببطلان الصلاة لأن الصلاة مبنية على هذا الوضوء هذا يعني دليل من الحديث يمكن أن يستدل به على هذه المسألة وفي الحقيقة العمدة في الاستدلال إنما هي من جهة النظر وهو أننا إذا لم نقل بفرضية الثور فإنه يمكن للشخص أن يقسم وضوءه عمدا على ساعة أو ساعتين بمعنى يغسل الوجه ثم يغسل اليدين ثم الرجلين وهكذا ولا يشك عاقل أو مسلم أن هذا مخالف مخالفة طريحة لما تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل أصحابه رضوان الله عليه ومن المشهور المتداول المتواتر الذي لا خلاف عليه عندهم فإذا لم نقل بفرضية الفور يمكن أن يؤدى الوضوء بهذا الشكل وكل ما أثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته إنما هو وضوء مع الفور يجمع الوضوء مع الموالات فلعل هذا هو أفضل ما يمكن أن يستدل به على فرضية الفور ثم قال نية في بدئه النية هذه لا شك أنها مطلوبة في العبادات كلها فإنه لا عبادة بغير نية فمن توضأ يعني غسل أعضاء وضوئه وهو لا ينوي بذلك الوضوء مثلا وإنما ينوي التبرد أو النظافة فإن وضوءه باطل وهذا ليس فيه خلاف عند العلماء قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والنية تراد للفصل بين العادة والعبادة وتراد أيضا للفصل بين العبادات المتشابهة في ظاهرها كما تأتي ب صلاة الظهر أو صلاة العصر فهما مشتركتان في الوقت ومتوافقتان في ظاهر العمل فإنه لا فرق بين الظهر والعصر من كونهما معا صلاتين رباعيتين سريتين فالذي يفرق بينهما إنما هو النية فإذن النية تراد للتفريق بين العبادات المتشابهة في الظاهر وتراد أيضا للتفريق بين العبادة وغيرها كالذي يغتسل لأجل العبادة لرفع الجنابة مثلا والذي يغتسل لأجل التبرد والتنظف. التفريق بينهما إنما يكون بالنية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وفي رواة بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى والحديث في النية معروف جدا وواضح وقوله نية في بدئه النية أصلا إنما تكون في القلب وكل أقوال الأقوال التي وردت عن بعض الفقهاء المتأخرين من أنها تكون باللسان أيضاً أو أن الأكمل الجمع بين النية بالقلب والنية باللسان هذا كله باطل والصحيح أن النية لا تكون إلا في القلب ومحلها القلب وكل ما سوى ذلك من محاولة الإتيان بالنية باللسان يؤدي إلى الوسوسة والعياذ بالله تعالى ولذلك تجد الشخص تقع له الوسوسة العظيمة في النية وفي الطهارة بسبب تعمده يعني البحث عن هذه النية القولية والنية هي مجرد القصد القصد إلى الفعل ومحلها القلب على ما تقرر في قواعد الشرع وقوله نية في بدءه أي في بدء الوضع واختلفوا بالضبط متى تكون بعضهم يقول عند غسل اليدين و اخرون يقولون عند غسل الوجه فالذين يقولون إنها ان محلها عند غسل اليدين قالوا لان هذا اول شيء يفعل في الوضوء أنك تبدأ الوضوء بغسل اليدين والذين قالوا عند غسل الوجه قالوا لان غسل الوجه اول الفرائض مفهوم؟ لان غسل الوجه أول الفرائض وقال آخرون نجمع بين القولين فيبدأ النية في أول الوضوء أي عند غسل اليدين ويستصحبها إلى أول الفرض الذي هو غسل الوجه وفي هذا من المشقة ما فيه فإن النية يصعب استصحابها والإنسان تعرض له أشياء وغفلة وسهو ونحو ذلك فيصعب عليه أن يبقى مستصحبا لهذه النية من وقت إلى آخر وذلك كل هذه الأقوال لا تؤدي إلا إلى الوسوسة في هذا الباب، وذلك نحن نقول النية المقصود أن تكون النية في أول الوضوء سواء قلنا بالقول المشهور في المذهب الذي هو في أول الفرض أو قلنا في أول الوضوء فلا يضر الأمر ولكن استصحابها بهذا الشكل هذا شيء صعب ومشهور النية في القول المشهور في المذهب قلنا هو أن تكون النية في أول عند غسل الوجه هذا قول حسن لأنه معناه أن شخصا مثلا غسل يديه وهو لم يستحضر بعد نية العبادة لكن لما وصل إلى غسل الوجه استحضر نية العبادة هذا نقول إنه قد أدى كل فرائض الوضوء بنية أدى كل فرائض الوضوء بنية فإذا وضوءه مقبول ولا يضر كونه أدى السنة سنة غسل يدين تنان وسنة المضمضة والششق أداها بغير نية غاية في الأمر أن هذه السنن لم يفعلها كأنه لم يفعلها لأنه فعلها بغير نية فكأنه لم يفعلها لكن المهم أن الفرائض أدا بالنية على ما تقرر ثم قال والينوي رفع حدث أو مفترض او استباحة لممنوع عرض يقصد بذلك ما الذي ينويه المكلف عند الوضوء ينوي احد ثلاثة اشياء اما ان ينوي رفع الحدث والينوي رفع حدث بمعنى ينوي رفع ذلك المنع المرتبط على الاعضاء مفهوم؟ ما قلنا الحدث هو المنع المرتبط عن الآضاء فينوي رفع هذا الحدث هذا واضح لا إشكل فيه قال أو ينوي قال ولينوي رفع حدث أو مفترض بمعنى ينوي أداء الفرض الذي هو الوضوء يقول بمعنى الوضوء فرض علي أنا أنوي أن أؤدي هذا الفرض الذي هو الوضوء جيد. أو استباحة لممنوع عرب أو ينوي أنه يستبيح ما كان ممنوعا منه فقد كان ممنوعا من الصلاة مثلا فينوي أنه الآن يستبيح بهذا الفعل الذي يأتيه يستبيح شيئا كان ممنوعا منه يستبيح الصلاة التي كان ممنوعا منها استبيح الطواف الذي كان ممنوعا من منه استبيح مص المصحف إلى آخره فإذن هذا معنى قوله والينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض هذه هي الفريضة الثالثة التي هي النية ثم قال وغسل وجه الآن في هذا البيت يذكر الفرائض الأربعة المتفق عليها بين العلماء وهي الفرائض المذكورة في الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصراط فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المراسقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الأربعة متفق عليها عند العلماء والنية الجمهور يثبتونها وخالف الحنفية وقولهم فيه نظر في الحقيقة ولذلك مذهب الجمهور صحيح في إثبات النية وأما الدلك والفور فهذا فيه أخذ ورد بين العلماء جيد قال وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين غسل الوجه هذا واضح للآية القرآنية التي ذكرنا وفيها الأمر بغسل الوجه وللإجماع على فرضية غسل الوجه في الوضوء وللأحاديث الكثيرة المتواترة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها غسله وجهه عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة لا سبيل الآن إلى إحصائها ثم ذكر العلماء أن الوجه هو يمتد من منابط الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن طولا منابت الشعر المعتاد أي لكي يدخل الأغم يدخل موضع الغمن ولا يدخل موضع الصلع فالأغم هو الذي نبت شيء من شعره فوق جبهته والأصلع بعكسه وهو الذي انحسر شعر رأسه شيئا ما فإذا منابت الشعر المعتاد أي عند الذين ليسوا من قبيل الأغم ولا قبيل الأصلع هذا هو الحد الفوقي والحد بالأسفل هذا واضح منتهى الذقن ويدخل في ذلك اللحية يدخل في ذلك اللحية وسأتنا إن شاء الله تعالى قضية التخليل في شعر الوجه متى تكون وأن من من الجانبين فواضح من الأذن إلى الأذن على تفصيلات لهم وتوضيحات لا نخوض الآن في ذكرها إذن هذا هو الوجه الذي ينبغي غسله في يعني في, في الوضع وغسل وجه غسله اليدين غسل اليدين أي إلى المرفقين يقال المرفق والمرفق كلاهما صحيح والدليل الآية القرآنية المذكورة والأحاديث الكثيرة التي فيها وصف صفة غسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقان في الغسل وذلك نبه عليه الناظم بقوله والمرفقين عما أي ينبغي تعميم المرفقين بالغسل عند غسل اليدين فتكون الغاية داخلة في المغية ودليل ذلك فهم الصحابي لأن الصحابية أبو هريرة رضي الله عنه أشرع يعني توضأ فأشرع في العبد. معنى أشرع في العبد أي لم يكتفي بغسل اليدين والمرفقين بل دخل شيئا ما في العبد وهو العبد الذي يقول فوق الزرع. ففهم الصحابي دليل على أن المرفقين داخلان في الغسل وأيضا لأجل الاحتياط لأنك إذا لم تدخل المرفقين لم تأمن. أن يكون بعض الذراعين غير مغسول لم يصله الماء فلا يتحقق المكلف ويتيقن من غسل ذراعه كاملة إلا بإدخال المرفق في الغسل مفهوم؟ ثم مسح الرأس ومسح الرأس أيضا فريضة بالآية القرآنية وللحديث الأحاديث الكثيرة في هذا الباب كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره ومسح الرأس يكون للمرأة وللرجل معا ويكون مرة واحدة فقد روي في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسح الرأس يكون مرة واحدة ثم بعد ذلك غسل الرجلين لآية الوضوء التي ذكرنا من قبل، ولالأحاديث المتواترة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعاب من النار إلى غير ذلك من المباحث ولكن ولكننا إن شاء الله تعالى لا نطيل، يعني كان بودي أن أنهي الفرائض اليوم، لكن لا أريد أن أطيل أكثر من هذا. ف بقيت مباحث يسيرة جدا في, الفرائض في فرائض الوضوء نتركها إلى درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى وبعده ندخل في السنن والفضائل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين